بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الطلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 أنتن راسئتيكم منها بخبر سئتيكم منها بخبر أوئتيكم بشهاب قبث اللعلكم تصلون فلما جاء هانود ينبرك من في النار ومن حولها وسبحان الله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 يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد ثوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ثوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لثلي ما نجنده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟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 فَلَمَّا جَاءَتُ لِي مَا نَقَالَ أَتُمِ الذُّنُّ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَنْتُمْ بِهَبِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج أنهم منها ولا نخرج أنهم منها أفلتوا وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن مَا ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون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 وَأَمْجَينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَالوُطَّنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَمْ تُمْتُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ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 فأنجينا وأهله إن لم رآته قدرناها من الغابرين وأنصرنا عليهم مطرًا فثاء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون.